بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مْرَى كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ خَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وبشير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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأْسٌ كَفُورٌ وَل إنِن أَذَقنَاهُ عَم أَبَعدَدَر الرَّ أَمَسَّتتُ لاَا يَقولًُا ذاَابَ السَّئاتُ عنّي إِ قُلَ فَِحُ فَقُ إِلَّا الذيينَ صَبَروا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِئُولائِكَ اولائك لهم نافره واجر كبير فلعل لك تارك بعض ما يخانه اليك وضائق به صدرك ان يقوله ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك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 مَن كَانَ يريد الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إلا النار وَأُحْبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أُولَئِكَ يُعَرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَا أُولَئِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ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 وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُميتَ عَلَيْكُمْ أَنْ أُلْزِمَكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ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 قالوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 يَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ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 وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ ونادا نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركن معنا يا بني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء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 وَاسْتَوَىٰ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ أَبْعَدَ لِلْقَوْمِ ظَالِمِينَ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ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 وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ كُنْتَ تَرَى الْمُصَلِّينَ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 اشهد الله واشهد اني بريء قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونك فكيدوني جميعا ثم لا تنصرون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 فإن تولوا فقد أبنعتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء خفيظ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ النَّرِيِّ وَتِلْكَ عَادٌ واجحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبال عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم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 ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهى لا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب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 كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبثا جاء بعجر حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لَا تَخَفْ إنا أرسلنا إلى قوم نوط وامرأته قائمة فضحكت فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ غَادًا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ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 قال لو أن لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك فاسري باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد ولا يلتفت منكم احد الا إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ وَأَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَaliَةً هَاسِفَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مَسُومَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ خَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا يَا شُعَيْبُ صَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيب قال يا قوم يا رهط اعذ عليكم من الله قال يا قوم يا رهط اعذ عليكم من الله واتقتم ورااكم ربي بما تعملون محيط ويا قوم عملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يانوا فيها ألا بعداً لمدينة كما بعد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 بِأَسْرِ نَفْدِ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ قُرَانٍ قَصَصَهُ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ قَائِمًا وَحَصِيدًا وَمَا ضَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَمَ أَوْ نَتَعَنَّمُ آلِهَتَهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُم غَيْرَ تَتْبِيعٍ وَكَذَٰلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ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 ذلك يوم مجموع لهم الناس وذلك يوم مشهود إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجال معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد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 الذين سعدوا ففي الجنه وانما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض ما دامت عطاء غير مجدود عطاء غير مجدود فلا تكفي من يت من ما يعبدها اولى ما يعبدون الا كما يعبد اباءهم وإن ألم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم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 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطاو إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار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 فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنهُونَنَّ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ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 الرَّسُولِ لِمَ نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِيهِ هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وانتظروا ان منتظرون ولله غيب السموات والارض ولله غيب السموات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه